الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولاد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 وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِن عِندِ اللَّهِ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً ينزل عليكم من ماء وينزل عليكم من السماء ما مِنَ ليطهركم, ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان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 ذلكم فذوقوه, ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النير يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدباء وَمَن يُولِيهِمْ يَوْمَئِذٍ دُمُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفَ الْقِتَالِ إلا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب فقد باء بغضب من الله وماؤه جهنم ومأويه جهنم وبئس المصير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 وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تولوا عَنْهُ أطِيعُوا تسمعون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 وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصًّا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وِذْكُرُوا إِذْ أنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ تَخَافُونَ أَنْ يَتَقَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَرَزَقَقَكُمْ الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلمون أموالكم وأولادكم فتنه وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا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 كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا, حجارة فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم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 يكون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكان أو وتضديه العذاب بما كنتم تكفرون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 خَشُونَ لِيُمَيِّزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمُوهُ جَمِيعًا فَيَرْكُمُوهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُوهُ فِي جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضى السنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله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 شيئا فأن, فان لله خمسه وللرسول ولذي لله خمسه القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا وَمَا أَنزَلْنَا وَلَا عَبْدُنَا يَوْمَ الْفُقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيي من حي عن بينه وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أريكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور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 يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئا فاثبتوا فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وَاصْبِرُوا إِنَّ الله مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا من دِيَارِهِمْ بطرا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَرِئَاءَ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 ني لكم فلما ترأت الفئتان لك صع على عقبيه وقال وقال إني بريء أمكم إني ألم لا ترو فاللَّهُ وَلَهُ الشَّدِيدُ الْعِقَابُ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّنَا أُولَٰئِكَ هُمْ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ولو تَرَىٰ إذ يتوفى الذين كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وجوههم ۖ وذوقوا يَضْرِبُونَ الحريق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 ذلك بأن الله لم يكم غير نعمة أن على قوم حتى يغيروا مَا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كذب ألف فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدوام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 فَإِنَّمَا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ فَشَرِدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ وَإِنَّمَا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَبِذْ إلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ان الله لا يحب الخائنين ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون واعدوا لهم ما استطعتم من قوه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 يوف إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا فإن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 وإن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن منكم مئة يغلبوا ألفا, يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون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 يغلبوا الفين باذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي ان يكون له اسر حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَكُمْ فِيمَا أَخَدْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ ان الله غفور رحيم يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرى قل لمن في ايديكم من الاسر إن يعلم الله في قلوبكم خيرا إِيَّاَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِن يُرِيدُ خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُ اللَّهُ مِنْ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 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بينكم وبينهم ميثاق، والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير